اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا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 مَا هَٰذِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتُ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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على Kaman zuyna lehu su'u amalih. Kaman oi nan le sus فَأَمَّا لِلْجَنَّةِ فَلِلتَّقِينَ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ مِّمَّا وأنهار من لبن لم يتغير طمه wa annaha min khamrin llatilishabibin wa صن لين مصف ولهن فيها من كل الثمرات وما kam en nu wa qalidun fi na wa suquma an hamina حتى إذا خرجوا من عندك قالوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل عنت انت تيجيم دوت دوت فقد جاء down تُفِرُّ لَذُمَّ بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والم... اللَّهُ يُعَلِّمُ مُتَكَلَّمًا فَكُنْ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال don ki fi الق luroأَ laذ fi lo vidim ma bon vu il le kan vol من ma فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا ف لَ صدوك الله لَك نو خير فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُل إكَ الذيذين لاَّهُ غغ فَ أَصم مَغُ أَفَمَن لَّمْ يَهْتَدِ كَمَا يَهْتَدِي الَّذِي اتَّبَعَ إِنَّ الَّذِي نرتد على أذبارهم من بعد ما تبين لهم اللود الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كيوما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله قوي يظلم فكيف اذا دفت هم المنائك الذ با رقم للكب Help!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 وَلا أ الشَ أُ ل أَرضََا كَوم فَلا عارَف ت وَمَا يُظْلَمُ أَمَّنْ لَكُمْ أَوْ لَن نَّبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَلَن المجدين منكُم وف الصابرين ن cam pau on sod duan san vil شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وَسَيُحْبِطُ أَمَّا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا رسولا ولا تبطلوا عملكم وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Alam taqinu wa qad u ilas salmi wa antum al-a'lamu wallahu مَا الْحَيَاةُ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يؤتكم الكم ام والكم بل لا تظنوا ان سَأمِوَن تُم أَلَ نَوَ اللهَّ مكُم وَلَْ يتَِكُ لَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعيب وله وإن تؤمنوا وتتقوا tikum udurakum wa la yasalukum amwalakum inna يأتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم صنق الله العظيم